أخلاط أحلام وما كان كذلك فلا تاويل لها ولسنا عالمين بتاويل الأحلام المختلفة إذن اضغاث أحلام أي أخلاط أحلام لا تاويل لها وأصل ضغاث يدل على التباس الشيء بعضه ببعض والأحلام جمع حلم وهو ما يراه الإنسان في نومه ولما قالوا أضغاث أحلام هذا جزم منهم بما لا يعلم وتعذر منهم بما ليس بعذر. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها وهذا يحصل كثيرا أن أحد الأسرة يرى شيء في المنام ثم يخبر اهله فيقول له أضغاث أحلام فعلى الإنسان أن لا يتعجل فقد تكون رؤيا وليست أضغاث أحلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسل وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين طبعا هنا الس... الأخوة كتبوا في مركز تفسير قالوا نجع من الغلامين لو فسره بالفتيين أفضل إذا قال وقال الساق الذي نجع من الغلامين السجينين وتذكر يوسف وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا بعد مدة أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتاويلها فابعتني أيها الملك إلى يوسف ليؤول رؤيك وهنا في هذه الآية الكريمة والذكر أي تذكر وأصل ذكر يدل على خلاف النسيان وتأمل في الآية الكريمة وقال الذي نجى منهما والذكر بعد امه أمة أي حين ومدة من الدهر واصل اطلاق إطلاق على المدة الطويلة هو أنها زمن ينقلط في مثله جيل والجيل يسمى أمة حتى ندرك اشتقاق الألفاظ العربية يوسف أيها الصديق أفسنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات تعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون فلما وصل الناجي الى يوسف قال له يا يوسف ايها الصديق اخبرنا عن تاويل من راى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع بقرات هزيلات وراى سبع سنبلات خضر وراى سبع سنبلات يابسات لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك يعني يعلمون فضلك ومكانتك فتخرج من السجن قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال يوسف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 والدأب العاد الملازم، وأصل دأب يدل على ملازمة ودوام ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصن. ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبه يأكل الناس فيها كلما حصد في السرين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا وتأمل هنا تحصنون أي تدخرون وتخزنون والإحصان الإحراز وهو القاء الشيء فيما هو كالحصن وهو الحرز والملجب واصل حصن يدل على الحفظ والحياطة والحرز ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يجيء بعد تلك السنين المجدى عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب وهذا من رحمة الله تعالى بعباده والإنسان مطالب بالصبر فإن رحمة الله تعالى آتِهم لكن رحمة الله تستجلب بطاعته والبعد عن المعاصي أما المعاصي فهي السبب الحرمان وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوه اللاتي قد طعن أيديهن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 حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن إن ربي بما صنعنا بي من المراودة عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك وهنا أمر يدل على صبر يوسف وهو أمر يدل على حكمته لأنه راد أن يبرئ نفسه فيثق به الناس ويثق به الملك قال ما خطبكن إدرا راوتن يوسف عن نفسه قلنا حأشى لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق قال الملك مخاطبا النسفة ما شأنكنا حين طلبتن يوسف بحيله ليعمل الفاحش معكن قالت زوجة العزيز مقره بما صنعت الآن يظهر الحق أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائه وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به طبعا حصحص بمعنى وضحى وتبين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 من كمال أدب يوسف أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز طبعا لها أسباب ومن ضمن تلك الأسباب أنه لا توصل إلى كيدها ولا سيتوصل إلى كيدها وايضا من باب الوفاء للذي كان في بيته يطعم من طعامه ويشرب من شرابه وليحك من أخرى كمال علم يوسف في حسن تعبير الرؤى ولذلك تعبير الرؤى باب عظيم من أبواب الخير ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تعلمه مشروعية تبرئه النفس مما نسب إليها ظلما وطلب تقص الحقائق وإثبات الحق فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس هذه الفوائد ذكرها الأخوة في المختصر في التفسير ومما يزاد أولا ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه فيما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه فيوسف لم يقتصر على تعبير الرؤيا بل دلهم على ما يصنعون في تلك السنين المصبات من كثرة الزرع وجبايته بل علمهم على حسن جبايته وأن يوضع في زنبله حتى لا يدخله السوس ثانيا يتأكد على المعلم استعمال, الاخل... استعمال الإخلاص في تعليمه يتأكد على المعلم استعمال الإخلاص في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه في معاوضة أحد مالا أو جاها أو منصبا وأن لا يمتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه، فيوسف وصل الفتى أن يذكره عند سيده، فلم يذكرهم. فلما بدت حاجتهم لم يعنف في الفتى ولا وبخه، بل أجابه عن سؤاله تاما. فالإنسان عليها في عمله حتى لا قصر المقابل أمامه. ثالثا إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابا فالفتى نسى أن يذكر يوسف عند سيده لكن الله سبحانه وتعالى ما أراد أخرج يوسف أرى الملك الرؤيا، وعجز الناس عن تأويلها ونحو هذا حينما السيارة عطشوا فجاءوا إلى البئر ليأخذوا الماء حتى أخرجوا يوسف من البئر فعل الإنسان أن يكون متوكلا على الله دواما رابعا صحة رؤية الكافر خامسا الحذر من خيانة الأمانة فالله لا يسدد حيل من خان الامانات بل يبطل كيدهم ويحرمهم الهداية سادسا فضل العلم وأنه سبب للخلاص من المحن الدنيوية وكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية فإذا كان العلم سببا للخلاص من المحن الدنيوية فكيف لا يكون سببا للخلاص من المحن الأخروية لا جميع علم, علم, علم الشرعية مقدمة وعلم الأبدان علم عظيم وشريف وجميع علوم يستخدم الإنسان هذه العلوم في خدمة دين الله تعالى سابعا تبرئه العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي لا سيما من يقتدى به ثامنا فضيلة الاعتراف بالحق وتبرئة البريء مما ألصق به خشية عقاب الله وربنا جل جلاله لا يصلح عمل المفسدين ولا يصلح عمل الخائن فعل الإنساني أن يعترف وأن يبرئ البريء ثامنا الحق لا يضيع أبدا لمن احتسب وصبر فامرأة العزيز قالت ما جزاء من أراد باهلك سوء فلما صبر يوسف واحتسب وأدى حق الله أنضقها الله بقولها أنا راودته بعد الإنسان أن يدرأ السيئ بالحسنة